وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا فأسقيناكم وهو ما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها وما هم منها بمخرجين نبِع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 لا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ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 أنا نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون